بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحه متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 سَتَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوهُ حِضْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 لا في كتاب إن ذلك على الله يثير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعنكم تشكرون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 وَإِن تدعو الصلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المخير وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن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 ما أخذ الذين كثروا فكيف كان كثير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ الله عزيز غفور إِنَّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وَعَلَانِيَةً يرجون تِجَارَةً لن تبون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 الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل دار المقارنة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب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 وهم يصطلحون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا ختارا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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء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 اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى